الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد أحمده وأشكره وأسأله أن يهدينا إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان مس... واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو القول السديد صلى الله عليه وعلى ال ال الاصحاب وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله لقد منح الله تعالى الانسان مناحا عظيمه ومن اعظم تلك المناح والهبات تلك الاله العظمى والجارحه الخطيره لها اثرها الفعال على كل انسان في الحال والمآل هذه الاله هي اللسان الذي تستجير به الاعضاء ويقلنا له كل صباح اتق الله فينا فانما نحن بك ان استقم تستقمنا وان اعوججت اعوججنا قال العالم بخطره الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما طلب منه معاذ رضي الله عنه ايد الله على عمل يقربه من الجنه ويبعده من النار قال لقد سالت عظيم عن عظيم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدِ تَعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَذَكَرَ لَهُ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ وَأَشْيَاءً مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَائِكَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا واخذ بلساني نفسه صلى الله عليه وسلم فقال معاذ رضي الله عنه وارضى انا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم بهذا التحذير يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن حفظ اللسان وضبطه هو من شأ كل خير وأصل كل فضيلة وملاك جميع آداب الدنيا والدين من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقول صلوات ربي وسلامه عليه من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه ويقول عليه الصلاه والسلام لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه عباد الله ان المتفكر والمتامل في خلق الانسان والحكمه من خلقه يرى ويعلم انه خلق محكم لحكمه عظيمه وهي عباده الله ومن العجيب ان يعارض بعض الخلق هذه الحكمه وهذا الصنع فيعدل الى غير ما شرعه الله اذا رايت خلق الانسان رايت القوام والرايت القوام المعتدل والوجه الحسن ابدع الله خلقه جعل له لسانا وشفتين وشق له السمع فجعل له اذنين وهداه النجدين جعل له اذنين لكي يسمع اكثر مما يتكلم كما قال بعض السلف وضع له شفتين واسنان لكي تكون قفلا عتيدا منيعا لذلك اللسان ان استقامه اللسان بقول الحق دائمه وتجنب قول السوء ومن اطلق لسانه واضاعه فقد اضاع امر دينه ودنياه واضحى متوعدا بجحنم يصلاها وبئس القرار في اللسان آفتان عظيمتان آفه الكلام بالباطل وافه السكوت عن الحق فالساكت عن الحق شيطان اخرس عاص للله مراء مداهين اذا لم يخف على نفسه القتل ونحوه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص للله واكثر البشر بين هذين النوعين واهل الوسط والتقى كفوا السنتهم عن الباطل وتكلموا فيما يعود عليهم نفعه قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اتحسب ان كلماتك اتحسب ان كلماتك هذه تذهب سدى لا في سجل معد محفوظ يخرج لك يوم القيامه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب قال الامام النووي اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحه وما تستوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه وذالك كثير في العاده والسلامه لا يعدلها شيء انتهى كلامه رحمه الله عباد الله ان معاصي اللسان يدخل فيها اعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك بالله ويدخل فيها قرين الشرك وهو قول على الله بغير علم يدخل فيها قول الزور إذا أدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الشرك أو كادت أن تعدله يدخل فيها الكذب والغيبة والنميبة والقذف والسباب وما إلى ذلك من أقوال السوء المحرّفة المنافية للدين والآداب آفات اللسان من أخطر الآفات على ابن آدم لأنه يجب يهون لانه يهون التحفظ والاحتراز من اكل الحرام والظلم والزنا والسرقه وشرب الخمر لانه يعلف لانه يعرف عظيمه خطرها وسوء عاقبتها ومغبتها ولكن يصعب على بني ادم التحفظ والاحتراز من حركه لسانه فلننتبه يرحمني الله واياكم فيما نريد قوله ولا نطلق الاقوال بدون ترون وحساب لما يترتب عليها دنيا واخرى يقول صلى الله عليه وسلم واسمع الى ما يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه بالكلمه ما يتبين فيها يجل بها الى النار ابعد ما بين المشرق والمغرب ويقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم ان يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة, بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى فرق بين الكلمتين إي والله فرق بين الكلمتين كلمة من رضوان الله وكلمة من رضوان الله من سخط الله انهما كلمتان عفويتان اطلقهما رجلا لا يحسبان لهما حساب كبير ولكن شتان بين تاثير تلك الكلمتين ان الكلمه الطيبه تفتح افاقا الى الخير وقد تفتح ابوابا مقفله وقلوب وقلوبا عليها اقفالها وقد تتغلغل في الوجدان وتباشر شغاف القلوب خصوصا خصوصا تلك الكلمه المخلصه التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وكم من كلمه صادقه هدت قلوبا غافله وكم تلاوه خاشعه لايه كريمه رائعه فجرت كوامن النفس السادره وفي مقابل ذلك الكلمه الخبيثه الكلمه الخبيثه كلمه من سخط الله قد لا يكترث بها صاحبها قد يريد اضحاك القوم ولكنها كلمه تلقاها الشيطان ورسخها في قلوب مشككه او متشككه ورعاها وهون بتلك الكلمه كلام السوء او جرا به على حرمات الله او جرا بها على حرمات الله او استهزئ بها من اولياء الله هذه الكلمه تنفذ سمومها ولربما لربما قيل لاصحابها لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لقد ظلت الامه بكلمات اهل الضلال وربان الفسوق وسدنه الجاهليه وهددت الامه بكلمات واضحات ناصعات من اهل الخير وعلماء الاسلام الربانيين وسائر الناصحين وربما كانوا من السوقه الا وان من اعظم واخطر الاقوال بعد الشرك القول على الله بغير علم حيث انه كذب وكذب على رب العزه العزيز فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين كان يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا سنة وهذا بدعه وهذا حق وهذا باطل ونحو ذلك ولا برهان عنده من الله ولا من سنة رسول الله يقول سبحانه ولا تقولوا لما تصيف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تعظم البلية وتشتد الرزية إذا صدر هذا الافتراء من أناس يشار إليهم بالبنان من طلبة علم أو علماء لأن أقوالهم معتبرة فاتقوا الله أيها المسلمون تأدبوا بآداب الإسلام احذروا ألسنتكم فهي أحوج شيء إلى السجن ما إن ندمت على السكوت مرة لكن أحذروا ندمت على الكلام مرارا بالالسنه المتقيحه تقطعت الاواصر حينما ولغت في الغيبه والنميمه وبها هضمت الحقوق واكلت الاموال حينما تجرات على قول الزور وبالالسنه الفاجره هتكت الاعراض والقيت نفوس خلف القضبان حينما لاكت القذف واجترات وجتر وجترت الاتهامات بها تحجرت القلوب عندما كثر الجدل والمراء والخصومات فطيبوا اقوالكم وطهروا اسنتكم واحفظوها يحفظكم يحفظكم الله وينجيكم من عذاب السموم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واساله ربنا ان يلهمنا رشدنا وان يقنا شر انفسنا وان يبارك لنا في كتابه العزيز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 هناك ظاهره ربما غزت بعض المجالس حينما يرتاجوها من يحب الظهور وبيان مكانه نفسه هذه الظاهره هي التسارع والتسابق في القول وربما التغالب للسيطره فيه على محور الحديث اظهارا للمقدره والانطلاع وبيانا للثقافه وان كانت ضحله وهذا لا يجدر بالمسلم فهو لا يتكلم لشهوه الكلام وانما للفائده فاذا كان كلامه يضر نفسه فالتجنب اولى والصمت اجدر قال صلى الله عليه وسلم في الاثر ان الله يبغض البليغ البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقره بلسانها ان العبره ليس باجاده الكلام ومضغه وانما بتطبيقه والعمل على جعله حيا على ارض الواقع فالمنافقون اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقول تسمع لقولهم والذم لمن يستعمل بلاغته وفصاحته وبيانه في باطل فابغض الناس الى الله الالد الخص ومن الناس من تجده يتسقط الزلات ويرتع في مواطن الخطا فيفرح بخطأ سمعه حتى ينقده ويبين عيبه لاجل ان يعرف فلان بانه ذو اطلاع واسع ومعرفه لا باس بها هذا الصنف ممن يفرح بالخطا لذات الخطا هو من الفصيله الذبابيه التي لا تقع الا على مواطن القذر ولا يعني ذلك عباد الله ان لا ندل على الاخطاء وأن لا ننتقد ونبين العيب لكن الذم هنا لمن ينقد ليبين مقدرته ويجل العيب ليرفع من شأنه وإلا كل ابن آدم خطى ومن ذا الذي ترضى سجياه كلها كفى بالمرء نبلاً أن تعدم عايبه وكما قال عمر رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا معرفة الخطأ هي طريق الصواب واعلموا رحمان الله واياكم ان من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار اولى به كما قال ذلك الخليفه عمر رضي الله عنه وارضاه وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطيه الرجل يزعم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنات ومنعا وهاد وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال المكثار عباد الله كحاطب ليل يخلط يخلط الحسن بالقبيح فاوصيكم ونفسي اولا بان نقول خيرا او ان نصمت خيرا لنا عند رب خير لنا عند ربنا واهيب لنا في عيون الناس وادعى لقبولنا جعل الله واياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر هذا وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم يا ربنا فاحينا على سنته وتوفنا شهدا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وادخلنا معه رحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذنا من خذل الدين اللهم اخذنا من خذل الدين اللهم كل المسلمين هنا في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بالكافرين من يهود ونصارى وملحدين ومشركين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهدنا واهد ولاه امورنا وولاه امور المسلمين اللهم ارزقهم بطانه الصالحه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم من ولي امرا من امور امتنا فارفق بهم اللهم فارفق به اللهم من ولي امرا من امور امتنا فشق عليهم اللهم فشقق عليه واخلف المسلمين خيرا منه يا ذا الجلال والاكرام عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا في كل مكان في ارجاء المعموره يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتهم النصر الذي وعدتهم ومكن لهم في الارض ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله